رصد الصليبيين على إخوانهم من بني جلدتهم والذين كانوا أحذية للمرتدين وأحذية للصليبيين فإننا والله وإننا نعاهد الله ونعاهد أمراءنا أن نوجه لهم الضربة تلوى الضربة والكررة تلوى حتى يفصل الله بيننا وبينهم لأنهم قاتلونا بغير ذنب فعلناه إلا أننا نقول لا إله إلا الله فقد هدموا بيوتنا واستباحوا أعراضنا واستباحوا دماءنا وبيضتنا وأن عندنا مدد من الله عز وجل وأن الله مولانا ولا مولا لهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون Di تzina تzina و تم vi mabina وmunt تو تو تو so unași تو so تxina توat to nepur فاتك شفو زائفه عملتنا وتبطل من دعاوينا فتشد ان واقعنا صعب ليس يومينا وان ضياعنا بحر شواطئه بلا امينا وان نداء من حنايانا حلايانا من البغداد ياتينا ياتينا يخطب دثارخه تؤمن نخوه فينا تؤمن نخوه فينا تسائل عمرواتنا وتستجد الملائنه اغيرونا على عجل فنار الكفر تكوينا فلست اريدا خطبا ولا شعرًا يوازينا نريد سمى بالله وليس سواه يوضينا نريد باللاد وليس سواه هو يرضينا فليس سوا هو يرضينا وخيل العز سالله صاهله, صاهلة وفرسان ميامينا ميامينا يجيء وخربه خبز خبز ليطعم هو المساكين ليطعم المساكين, المساكين يقاسمنا فجاء وفي البلوى يواسير ويشجع مع أرملة وشيخا جازة سعيدة وسام العز في يده يبيد به الشياطين يلقنهم بمقدرة دروس الأمس تلقين يلقنهم بمقدرة يا أمتي عار تردد أننا أبناء من ساد الأنام وكانوا والقدس غارقة يمزقها الأساء ويعيد رجع أنينها الجولان حتى ما ينخر في عزاء من الهواء وتذيبنا الآهات والأحزان فوق تمطت فوق وادينا نعمل مساح ما سجدنا يأم به المصالين فإن خالد فيكم فما أحلى أمانين وإن يك عز ما أطلبه فرب العرش يحمين فيال العار يا قومي إذا غلت أيادينا يا للعار يا قوم اذا ظلت ايادينا اذا ظلت ايادينا تخاذلنا ولم نغضب لبارينا لبارينا وهم اليوم باللادن باللادن كما خننا فلسطيننا كما خننا فلسطيننا وعدمنا تخاذلنا ولم نغضب لبارين لبارنا وخ الوم بداد مغداداً كما خونا في كما خونا في الطنا فوق من مكم صعصردين عيد حال در احيطينا فهبوا من مراقضكم سرع وانصروا ديننا اعيدوا هلا بدرا ويرموك واحيطينا موعدنا وجنته تنادينا وان نستقم على وإصطط مع المولة سن اليوم أمريكا سن اليوم, اليوم أمريكا أسامة ياائما من في اما من فيبال العزمون فريد منفردو مع كللهظنظبنا فنظبدا فحن الأست الجند فحن العز الجدو سامة ياائما من في اما من فيبال العز من ردوا معك الله وانضب بنا فانضب بنا فنحن الاسد والجند فنحن الاسد الله